113. عم يتساءلون 114. عن النبأ العظيم 115. الذي هم فيه مختلفون 116. كلا سيعلمون 117. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا 112. والجبال أوتادا 113. وخلقناكم أزواجا 114. وجعلنا نومكم سباتا 115. وجعلنا الليل لباسا 116. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا 119. وجعلنا سراجا وهاجا 110. وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا 111. لنخرج به حبا ونباتا 112. وجنات ألفافا إن 118. يوم الفصل كان ميقاتا 119. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا 110. وفتحت السماء فكانت أبوابا 111. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم ان مكنت مرصادا للطاغين ما آبا لا بيثين فيغا احقاب لا يذوقون فيغا بردا ولا شرفا إلا حميما وغسقا جزاء 111. إنهم كانوا لا يرجون حسابا 112. وكذبوا بآياتنا كذابا 113. وكل شيء أحصيناه كتابا 114. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا